صنم التسليم على, على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم امين كتاب احكام الحج قال وهو لغه القصد وشرعا قصد البيت الحرام للنسك وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء وفي بعض النسخ سبع خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك ووجود الزاد وأوعيته وإن احتاج إليها وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن مثل ووجود الراحله التي تصلح له بشراء أو استئجار هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر سواء قدر على المشي أم لا فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لزمه الحج بلا رحلة ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة فهابه وإيابه وفاضلا ايضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق وتخليه الطريق والمراد بالتخليه هنا أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق بكل مكان فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج وقوله وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحله ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج فإن أمكن إلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر ثم قال واركان الحج بدأ الشيخ بكتاب أحكام الحج مبينا فيه شرائط الحج وأركانه ومفسداته وسننه إلى غير ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فعند الإمام الشافعي الحج فريضة والعمرة فريضة ايضا ولكن الشيخ هنا اكتفى في قوله كتاب أحكام الحج وكأنه يريد أن يقول والعمرة فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وكذلك الشيخ يريد هنا هذا المعنى تماما فكأنما يريد أن يذكر لنا أحكام الحج وأحكام العمره معا ايضا الشيء الثاني كلمة حج وردت في كتاب الله عز وجل بفتح الحاء وبكسرها وقد قرأ بهما ولله على الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج تعتريه أيضا الأحكام الخمسة التي تتعلق بكل حكم من الأحكام في الأصل الحج فريضة عين على كل مسلم يستطيع توفرت فيه هذه الشروط عند ذلك يصبح الحج فرض عين عليه أيضا على المسلمين بشكل عام ان جماعة من المسلمين حج ولكن هل نخلي بيت الله عز وجل الحرام من الحج؟ لا بل يبقى في حق كل واحد منا أن يقصد بيت الله الحرام احياء لهذه الكعبه في كل سنه وربما يتصور متصور اليوم انه توجد يوجد عدد كبير من الناس لا يسمح لهم اليوم باداء فريضه الحج فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ذلك فلقد اراد اعداؤنا ان يضعفوا المسلمين عن الحج الى بيت الله الحرام فمن وقت قريب بالستينات ربما بلغ العدد أقل من مئة ألف حاج من العالم الإسلامي ثم نظر أعداؤنا إلى هذه المسألة فأقالوا إن الحج قد انتهى اليوم من أعناق المسلمين واستطعنا أن نبعدهم عنه فقلبه الله تبارك وتعالى في السنين التالية إلى ملايين تقصد الحج منها ما يسمح له ومنها ما لم يسمح له بالنسبة للإنسان المكلف الحر الحج في حقه فريضة لكن لو كان عندك ولد صغير أو عندك عبد مملوك الى إلى بيت الله الحرام ما حكم هؤلاء هؤلاء يندب لهم الحج إذ لا فريضة تسقط عن الإنسان إلا بعد أن يكون بالغا وكذلك أن يكون حرا فلذلك حكم الحج بالنسبة للصبيان أو بالنسبة للعبيد يكون مندوبا إذا تحقق الإنسان أنه سيسافر في هذا العام ويتعرض لخطر متأكد من ذلك فإننا نقول عليك يحرم عليك أن تحج في هذا العام إلى غير ذلك من الأمور هذا الحج بشكل عام جعله الله سبحانه وتعالى مكفرا للصغائر ومكفراً للكبائر حتى التبعاء ولذلك أما حقوق الآدميين بشكل عام فإنها لا تسقط بأداء الحج يعني أن فلان عليه دين لفلان وعليه ذمة لفلان وعليه أداء حق لفلان وعنده أمان لفلان إلى غير ذلك فإذا ذهب إلى بيت الله الحرام هل انتهى من هذا وقال يعود كما ولدته أمه لا حقوق العباد تبقى عليه ويجب عليه أن يؤديها وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذا مات صاحبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عداد الشهداء وكم من إنسان كان يذهب إلى الحج ولا يعود واليوم الحمد لله صارت وسائل الحج متوفرة ومريحة حتى إن الإنسان ليشعر كأنه يعيش أفضل من حياته التي يعيشها في بيته الحج ليست شريعه تختص لي وليست عباده تختص بالمسلمين فحسب بل كانت يعني ليست من شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل كانت منذ ان وجد الانسان على وجه هذه البسيطه فلقد حج سيدنا ادم رضي الله رحمه عليه الصلاه والسلام حج من الهند ماشيا إلى بيت الله الحرام وورد أيضا أن سيدنا صالح وأن سيدنا نوح وكثير من الأنبياء يعني حج إلى بيت الله الحرام أكبا هنالك خلاف حدث في بعض الأنبياء هل صالح مثلا ممن وصل إلى بيت الله الحرام أما لم يصل إلى بيت الله الحرام هذه أشياء ما ورد فيها حديث صحيح ولم ترد فيها آية ولا يضرنا أن فهبنا ذلك الأمر أو جهلناه لكن بالعموم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام وأول إنسان حج من بني آدم سيدنا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بالنسبة إلينا فنحن نعلم أن الحج قد فرض في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طبعا المسلمون كانوا يعرفون عبادة تسمى الحج ولكن على هذه الاسس التي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحج ربما كانوا يخطئون كثيرا كانت هنالك اصنام حول الكعبه كان الناس يطوفون عراتا كانت هنالك ألعيب تاتي في اشهر الحج الى غير ذلك ولذلك جاء النبي عليه الصلاه والسلام فبين مسألتين اثنتين هامتين أما المسألة الأولى فضبط زمان الحج وقال عليه الصلاة والسلام في زمان الحج إن الزمان قد استدار على هيئته التي خلق خلقه الله عليها يوم على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهر منها أربعة حرم اخذ يفصل صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وفي أيام السنة وفي أيام الأشهر الحرم ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا في صلاتنا صلوا كما رأيتموني أصلي بين لنا في الحج ايضا خذوا عني مناسككم إذن العبادة بالنسبة للحج تقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجب الله تبارك وتعالى الحج على المسلمين إلا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام بعد فريضة الحج لا يعرف أنه حج إلا مرة واحدة وهذه الحجة التي تسمى بحجة الودع ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من حج حج حجة فقد أدى فرضها ومن حج ثانية فقد داين ربه ومن حج ثلاث حرم الله شعره وبشره على النار لا يوجد أحد من المسلمين لا يعلم أن الحج فريضة لذلك من أنكر عبادة من انكر ان الحج ركن من اركان الاسلام فانه يكفر فقط بقوله ليس الحج ركنا من اركان الاسلام الا اللهم ان كان قد اسلم من قريب كما نستدرك دائما او نشا في باديه بعيد عن اهل العلم وعن العلماء وكذلك العمره واجبه في السنه مره في العمر مره واحده نبدا في مساله يسال الناس عليها كثيرا هل الانسان يقدم لنفسه الزواج ام الحج هذه هذا السؤال يساله الكثير من الناس هل يزوج ولده ام يحج الى بيت الله الحرام اما الجواب على ذلك نبدأ بالنسبة إلى نفسه أو قبل أن نبدأ بالنسبة إلى نفسه نأخذ حكم الزواج سنة وحكم الفريضة الحج فريضة لله تبارك وتعالى يجب علينا أن نؤديها لكن لو حدث عندنا تقديم وتأخير إنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وصل إلى هذه المرحلة إن لم يتزوج فهل يتزوج أن يقدم الزواج على الحج أم يقدم الحج على الزواج؟ إن وصل إلى هذه الدرجة فإنه يقدم هذه السنة خوفا من الوقوع في المعاصي وهي النكاح على الحج ولا يعني هذا أنه قد سقط عليه الحج لأنه لو مات على هذا الشكل ولم يحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن مقصرا بعد ذلك لم يمت عاصيا بل مات طائعا لله تبارك وتعالى اما بالنسبه له ولغيره ان كان قد ادى فريضه الاسلام وعنده ولد مثلا يحتاج الى الزواج فالافضل في ذلك ان يساعد هذا الولد وأن يعصمه عن الخطا وعن الفتن وعن الزنا عندما يبذل ذلك المال لاحد اولاده من اجل ان يتزوج وهذا عمل مبرور وليس واجبا عليه الطريقه في ذلك حتى لا ياثم الانسان بشكل عام اذا كان معه مال متى يجب عليه الحج اشهر الحج شوال ذو القعده عشر ليال من ذي الحجه اذا توفر معه المال في هذا الوقت فقد وجب عليه ان يحج الى بيت الله الحرام فلو صرف المال قبل هذا الوقت في طاعة من الطاعات أو في سنة من السنان ثم جاءه شهر الحج أو أشهر الحج فهل يعتبر الحج واجبا عليه؟ لا لأنه في أشهر الحج لم يكن قادرا ولم يكن مستطيعا على أداء فريضة الحج كعادة الشيخ في كل مسألة من المسائل يعرفها لغة ويعرفها شرعا قال وهو لغة أي الحج القصد مجرد أن يقصد الإنسان شيئا معظما في اللغة يسمى حجا وهذا يشمل كل الناس المسلمين وغير المسلمين لو عظم بعض الناس جبلا في, في ذهنه أو بلدة أو انسانا أو مكانا ايا كان فذهب إليه هل يسمى حجا بالنسبة إليه يسمى حج لغة اما بالنسبه للمسلمين فان المساله انما تكون بالتقييد الشرعي وهو قصد البيت الحرام للنسك ما هو الحج قصد البيت الحرام للنسك قصد الانسان بيت الله تبارك وتعالى فمتى يقصد بيت الله تبارك وتعالى اسمه حج العمره اسمها حج وايضا الحج اسمه حج يعني حج بمعنى القصد لكن على التعريف الشرعي الحج هو الذي يكون فيه يوم عرفه فان لم يكن يوم عرفه في هذه الايام فلا يعتبر الانسان حاجا الى بيت الله الحرام لقول النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه اذن شرعا قصد البيت اي بيت الله الحرام للنسك اي للعباده فلو قصد البيت مثلا أو مكان البيت ليعمل هناك أو لينقل بضاعة أو كذا فلا يسمى هذا الإنسان حاجة قصد البيت الحرام للنسك ومعنى النسك بشكل عام هو العمل بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بقوله خذوا عني مناسككم فلو قصده ولكنه لم يقم بالفعل فلا يعتبر حاجا إذا لابد من القيد مع الاتيان بالفعل به نعم الحج في الشرع هو عبارة عن نية وطواف وسعي ووقوف بعرفة وبعد مبيت بمزدرفة ورمي الجمار وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الوداع والحلق إلى غير ذلك تجد أن هذه هي أركان الحج فينبغي على الإنسان طبعا وادخلنا معها بعض الواجبات فهذه أركان الحج ينبغي على الإنسان أن يقوم بها حتى يعتبر حاجا إلى بيت الله الحرام قال وهو لغة القصد وشرعا قصد البيت الحرام للنسك. قال بعد ذلك وشراط وجوب الحج طبعا كما أننا نقول لحج دائما أكرر فإن ذلك يعتبر للعمرة أيضا سبعة أشياء هذه الأشياء التي يريد أن يتكلم عنها أو سبع خصال هي أولا الإسلام الإسلام فلا يجب الحج على الكافر لا يجب من حيث أنه لا يتعلق به الوجوب إلا بعد الإسلام أما بالنسبة للمحاسبة فإنه يحاسب عليه يعني وجوب مطالب في الدنيا أن نقول للكافر قم فحج إلى بيت الله الحرام لا إنما نقول له أولا أسلم تدخل الجنة هذا الطلب الأول يكون الإسلام بعد الإسلام يطالب الإنسان بأركانه الاسلام فلذلك وجوب مطالبه لا يطالب به في هذه الحياه الدنيا وان كان يجب عليه وجوب عقاب في الاخره وهذا ما نكرره تقريبا في كل يوم ان الكافر مطالب باعمال الشريعه جمله وتفصيلا ولكن التفصيل لا لا يؤخذ منه الا بعد الاسلام ف إن الله تبارك وتعالى سيحاسب الكافر يوم القيامة عن الإسلام جملة وعن أعمال الإسلام تفصيلا ما سلككم في سقار قالوا لم نكوا من المصلين ما قالوا لم نكوا من المسلمين فالإسلام سيحاسبهم عليه وسيحاسبهم ايضا عن الأعمال الفرعية عن كل صلاة عن كل زكاة عن كل صوم عن كل حج ولكن الله أكرم بني آدم في هذه الحياة الدنيا فجعل له الإيمان بالله تبارك وتعالى والإسلام يجب ما قبله فلو عاش ثمانين سنة في الجاهلية كافرا ثم أتى وقد دخل في الإسلام قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله أي ليس عليه أي شيء من التكاليف السابقة باستثناء ما يتعلق أيضا بالعباد عليه دين عليه ذمه عليه شيء عنده حق يجب عليه أن يوفيه لغيره حتى لو دخل في الإسلام ولا تهمنا الاستطاعة التي كانت في الكفر بل الاستطاعة التي تأتي بعد الإسلام يعني عندما أسلم هل كان مستطيعا ليؤدي الحج إلى بيت الله الحرام هذا ما يهمنا اذا الإسلام هذا هو الشيء الأول لو ارتد الإنسان عن الإسلام يبقى ذلك الحج معلقا بذمته حتى يعود إلى الإسلام وحتى يحج مرة ثانية إن تاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الإسلام ولم يسلم وكان في تركته ما يكفي لمال الحج أخذ منه وحج عنه إلى بيت الله الحرام أما إذا ارتد عن الإسلام ومات كافرا مات مرتدا فلا يحج عنه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين هذا هو الشيء الأول أما الشيء الثاني فهو البلوغ والله سبحانه وتعالى ربط لنا الأعمال الشرعية دائما بشيء إما أن يكون البلوغ بالسن وهو خمسة عشر سنة قمرية وإما البلوغ بالاحتلال والبلوغ بالاحتلال أن يرى الإنسان أن الماء قد خرج منه فسواء كان رجلا أو امرأة المرأة يعني عندما يحدث لها ما يسمى بهذه الدوره الشهريه الحيض هذا ما يؤثر عليه في حياته في حياتها فصارت مكلفه صارت بالغه والإنسان سواء انزل في حاله صحوه يعني في حاله يقظته كان نظر فانزل او نام فاحتل فراى لا يكفي الاحتلام كرؤيا لا بد معه من رؤيه الماء في ثوبه إذا رأى ذلك فقد وصل إلى درجة البلوغ وهذه علامة أيضا على وجوب أعمال الإسلام عليه ومن جملتها الحج الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه إذن هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الحرية الإسلام والبلوغ والعقل العقل العقل فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا عندما يميز هذا الإنسان عن الحيوان والله ميزه بالعقل فإذا أخذ منه ما وهبه وهو العقل أسقط عنه ما أوجب عليه فلو استمر المجنون كافرا استمر الإنسان مجنونا طيلة حياته فلا يجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام فهو ليس من أهل التكليف هذا شيء أما لو كان هذا المجنون جنة وبعد ذلك أفاق من جنونه وبعد ذلك استطاع فإنه يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام بعد ذلك قال والحرية الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا الحر يستطيع أن يتصرف بنفسه كما شاء أما العبد مملوك يتحرك بأمر سيده حتى ولو حج سيده إلى بيت الله الحرام وأخذه معه خادما فنوى العبد الحج بإذن السيد فطاف وسعى ووقف حتى انتهى من الحج هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام إذا صار هذا العبد حرا يعني بعد الحج نظر السيد إليه على ما كافأه من يعني وعمل معه من الخير وخدمه خدمة جيدة في حجه قال له انت حر لوجه الله تعالى قل هذا الأمر قبل الذهاب كانت الحجة تكفي من أجل أن تسقط عنه حجة الإسلام لكنه رغم أنه حج إلى بيت الله الحرام إذا كان عتقه بعد الحج فيجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام طبعا بشروطه سواء كان هذا العبد قنا ما معنى قن؟ أي عبد خالص أو كان هذا العبد مبعضا يعني مثلا إثناء اخوين ورثوا العبد عن أبيهم كل واحد له النصف أعتق أحدهم نصفه ولم يستطع أن يسري ذلك إليه لا يملك شيئا سواه بقي هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد هذا يلحق بالعبيد أم يلحق بالأحرار لا يلحق بالعبيد ولو بقي عليه درهم واحده قال الشيخ فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك يعني ما معنى بضد ذلك الإسلام ما ضده الكفر البلوغ ما ضده الصيبة العقل ما ضده الجنود الحرية ما ضدها العبودية إذا اتصف الإنسان بواحده من هذه الأمور فلا يجب عليه الحج إذن الحج على المسلم البالغ العاقل الحر اضاف الشيخ شيئا اخر قال ووجود الزاد الانسان يريد ان يذهب الى الحج فلا بد من وجود الزاد ولا بد كما سياتي من وجود الراحله طريق الحج تختلف المسافات فيه كان بعض الناس ربما ينطلق حتى يصل الى الحج يعني يحتاج الى وقت طويل حتى سمعنا من بعض اخواننا من المشارقه كان يستغرق معهم الطريق سنة كاملة سنة كاملة من أجل أن يذهب إلى بيت الله الحرم ولقد اجتمعت مرة بأحد إخواننا من هنا في الميدان فسألته وقد حج يعني كثيرا وقد عمر فسألته عن أول حجة قام بها قال لقد ذهبت إلى الحج في اليوم الذي قدم الحجاج فيه يوم قدم اول حاج انا انطلقت الى الحج لكنني حجزت في ذلك العام ماشيا وكنت انطلق من مكان الى مكان اخر فاجلس في قريه اعمل فيها وبعد ذلك اتكل على الله عز وجل كنا مع رفقة حتى وصلنا وقد يعني كان هنالك جهد كبير في الوصول الى بيت الله الحرام فالناس كانوا يعني يفعلون ذلك حتى ولو مشيا وقرانا لبعض العلماء الصالحين أنه استأجر مركوبا ومع ذلك في نصف الطريق هرب صاحب دب يعني مع دبته فأتم الحج ماشيا إلى بيت الله الحرام ومن إخلاصه أنه سامحه قبل أن يقصد بيت الله الحرام سامحه ربما نظر فيه إلى علة معينة فيه وكان قد أدى له أجرة الذهاب والإياب كاملة قبل أن ينطلق من بيته إذن وجود الزاد لابد طبعا الزاد أو قيمة الزاد إذا كان الزاد في الطريق فقيمة الزاد تكفي أو أن يحمل الطعام والشرب أما إذا كان الشخص مثلا في مكة أو قريب من مكة يعني لو ذاب من بيته صباحا يستطيع أن يعود إليها مساءا هل يشترط أن يحمل هذا الزاد؟ لا الزاد الذي يأكل منه وينبغي عليه أن ينطلق ماشيا إلى الحج أيضا من الزاد ليس طعاما فقط وهنالك الشراب ولا يتصور الإنسان دائما أن الماء يوجد في كل مكان كما يوجد في بلادنا مثلا فهنالك أماكن يعز فيها وجود الماء وربما يكون يعني غالي الثمن فينبغي عليه ان يكون معه ثمن الماء في الزمان والمكان بما يتناسب ذلك يعني في كل مكان وفي كل زمان القيمه لو كان المطر نازلا لا يخت... يعني صار المطر نازل من السماء وهذا ماء موجود لكن في الصيف يشح وجود الماء وفي المآكين التي لا يوجد فيها آبار وتنتقل إليها المياه فترتفع سعر يرتفع سعر المياه ولذلك على الإنسان أن يكون معه قيمة الماء إلى الحج إلى بيت الله الحرم طبعا هنالك أماكن اعتاد الحجاج أن يأخذوا منها الماء من مكان إلى آخر يدفعون ثمن الماء وذلك من أجل شربهم وطبخهم ووضوئهم وطهارتهم إلى غير ذلك طبعا إذا كان بثمن مثل أما إذا عهد أن هذه الأماكن أرادت مثلا أن تتحكم في الحجاج فترفع الثمن أكثر من ثمن مثل عند ذلك يسقط الحج عن الحاج ولا يطالب أن يحج إلى بيت الله الحرام بعد ذلك قال ووجود الراحلة نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد الحمد لله رب العالمين